وَاللَّهُ يُشْهِدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 تعفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حكايا فض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 يَا الذين الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْغِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا عن عَن ذِكْرِ الله وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أن يا أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجد قريب فأصدق فيقول ربي وقرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ